يلي لي غرى شي صول بالقلب ويجور وانت ولكن شق قلبي داريتي رحت وانا ما والقلب ما يا محزلة ايامنا قول خامس صوتي ان شبح والمواصل ويتي حوالت ادور الاش عذر شبابها ما ولا لقيت اللي من اجل اهلي لقيت ولا لقيت اللي من اجل اهلي لقيت ما تبغى غيرك اروحلال لو ايش walhajra la ma hsul اشقى على ذا الحال ولا يا ذا الحال يا ما شدا طال فارق وانا انا اللي صار ماني I don't šaly... يمكن يا ذا كرشال زمان نسيتي وحا مشايني يا حب طول وانت على كشف متا ما بغيتك Shmita sh sh